بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير ألا تعرضوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويكتف الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه ألا حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من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 إنكم بعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم مَا كَال بِهِ يَْتَهْزون وَلَِنْ أَذَقَنَ الْإِسَلََّ رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعنَهَا مِنْهُ إهُ لََأُوسُ كَفُ وَلإِن أَذَقَنَونَم أَبَعدَبَ أَمَ السَّس ل يَقولًا ذهب السيئات عني إنه لفرح فقوم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائف صدوك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذيل والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله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 رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ 119. ومن أظل من من افترى على الله كذبا 110. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 111. ألا الله على الظالمين 112. الذين يصدون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 117. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 118. أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون 119. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأغسرون 110. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم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 ذَل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُرْسِلَ قُبُوحًا وَأَنتُمْ لها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 افَلا تَتَفَكَّرُونَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ الَّذِينَ تَزْدَري عُيُونُكُمْ مَن يُؤْتِهِ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي إِذَ الَّذِينَ ضَلَّوا مِن قَوْمِهِ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَكَ الْبَيِّنَاتُ فَاسْتَجَدِلْ لَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ <قال>, قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بموبرين. وَلَا يَمْلِكُ فَوَكُّمْ نَصِيحِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ هو يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مما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 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الماء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 إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أم أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمي أكون من القاسرين قيل يا نوح اهدق بسلام منا وبركات عليك وعلى أممنا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 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْنَانَ نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ وَتِلْكَ عَادَ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلًا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَمِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا مُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهُمْ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 ثَفِينَا مَغْذُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَكِ شَكٌّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ رِيمًا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رحمة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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير متذوب فلما جاء أمرنا ندينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 124. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم حيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم نوط 125. وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء 119. <تصفيق> قالت يا ويلتا أألد وأنا عجود وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 110. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ أُسْلَالُ لُوطٍ سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُنَا نَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ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 قال لو أنني بكم كوة أو آوي إلى رخم شديد قالوا يا لوك إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بفطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمونا جعلنا عاليها سافلها وأمقرنا عليها حجارة من سجين منبود مسومة عند ربه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 وَمَا أَصَابَ قَوْمًا نُّوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِعَابِدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَقَرُكَ كَثِيرًا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعج عليكم من الله واتقذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أموا فرعون برشيد يقدم قومه يَوْمَ القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ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 فَإِنَّ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْجُونٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسَّاعِدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن رب تفعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه أطاء غير مجذون فلا تق في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مريب وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَهُ وَفَيْنَا وَمَرْبُكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبير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 لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنفسك ورسل ما نثبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون